فَلَقَدْ حَمَلَ عَقَبَهُ وَمَنْ أَدْرَاكَ مَنْ عَقَبَهُ فَكُرْ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ